إِا أَوْ حَين إلَكَكَمَا أَوْ حَينَا إى نُح وَ بين مِن بعدَِْهِ وَأَوْحَنَا وَوْحَينَا إ إبَرهمَ وَإِسماعلَ وَإِسْحاقَوويَعْقُوبَ وَالْ الأسْباطِ وَعسَ وَأَُ بَ وَيون وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهَّهُ مسَ تَكلمَا رسُلَّ بَشِرينَ وَمُن ذِرينَ لِأََّ يَكُونَ لَِّا سِعَلَ اللهَّ يحُجَّةٌ بَعْدَ الرّسُل وَوكانانَ اللهَّهُ عَزيِيزًا حَكمَا لكن اللهُ يَشْحَدُ بِمَا أَ زَل إلَكَ أَنزَلَهُ بعِلمِه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 وَكَلِمَتَهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ إِنَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّ اللَّهَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِي السَّمواتِ وَمَا فِي الأرض وَكَفَابِ اللهِ وَكِيلَ لَ يَسْتَنكِفَمَسحُ أَكُونَ بدَ للِلهِ وَلَمَلائِكَةُ الْمُقَبُون وَمَيْ يَسْتَكِف عَنْ عبادَتِهِ وَيَسْتَكْ بِْرفَسَ يَحْشُرُهُمْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ اللَّهُ وَلِيُّهَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا وَأَنْزَلْنَا إليكم نورا مبينا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 فَالذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْخَلْقِ